لا حساني جد وتالم ما تفهم مو مصاب حملت سال الدمع من هلوضع حين الكبر صدت تبجي وتحن من وصل طبقاً بلا ما ضلك قلب موقف صعب مو سهلها يا المسألة لحسن جد وتألمت هم ومضب امحملة سال الدمع من هالوضع. حين الكبر صدت إلى يا أخو يا حلي هديما قعدت تريد تكلمة سالت سمع من هالوضع حين الكبر صدت إلى حساني جلت وتا اللي ما تفهم مو مصاب حمنا امسى لعدمع من الواضح حين الكبر صدقت ولا فك حساني حساني حساني قط الشمر لما نيمر يا خويا حالي هادي ما قتل السبي شد المبي لو شعبه سوف عطي ما شده وحبل بدي وال دمع العيون الحالتي متقيدة من العدا ما قدر امسح جمعتي خلوني ليش الليش مقلما للواله يا شبحه سال الدم يعمل الواضح عين الكبور صدت الاله سني جد وتسال ما تفهم مو مصاب حمل انسان Hännen lika bort så det är hassel, حسين hassel, hassel. Så att något fångar mina ögon och يا står وين och والله är så glad att لما är här. Jag على så glad att jag löman, då var det jag beslöt mig att Sala ett dämع منها لوضع حين الكبر صدت إله حسين حسين حسين حسين